وزادنا الله تبارك وتعالى علما وفقها اليوم ان شاء الله تعالى <تصفيق> مع شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر للحافظ احمد ابن ابن العسقلاني مصطلح علي الله تبارك وتعالى في وعلى مع رحمه نخبة شرح تبارك حجر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 أ و مخالفته أ و جهالته أ و بدعته أ و سوء حفظه الحافظ رحمه الله جاء بهذه المصطلحات ا ل ع ش ر ة التي تكون سبب في الطعن في الحديث أ و الطعن في الراوي وقد ذكرها من ا ل أ ش د ف ا ل أ ش د وهو نص على ذلك في شرحه المسمى ب ا ل ن ز ه ة حين قال يكون ب ع ش ر ة أ ش ي ا ء بعضها أ ش د في القدح من بعض خ م س ة منها تتعلق ب ا ل ع د ا ل ة و خ م س ة تتعلق بالضبط فذكر هنا هذه ا ل أ م و ر التي إ ذ ا وجدت كانت سببا في القدح وذكر بقوله ثم الطعن هنا يعقب في ثم بعد أ ن ذكر في المرات ا ل م ا ض ي ة تكلمت عن السقط في ا ل إ س ن ا د و أ ن و ا ع السقط في ا ل إ س ن ا د السقط الظاهر أ و الخفي وهو بعد ذلك تكلم عن الطعن والطعن معناه القدح ومعناه ا ل و ق ي ع ة في ا ل أ ع ر ا ض أ و أ ع ر ا ض الناس كما نعرف يقول فلان يطعن في فلان أ ي يقدح فيه أ و يقع في عرضه إ م ا بذم أ و غيبه أ و غيب غير ذلك وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ر ج ه أ ح م د والترمذي وصححه ابن حبان رحمه م الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء وهذا أ م ر لابد أ ن نعرفه في أ ن ه لا يجوز ل أ ح د أ ن يطعن في مسلم ولا يلعنه ولا يكون معه فاحش ولا يكون معه بذيء هذه من ا ل أ م و ر التي نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم أ م ت ه ولكن هنا تنبيه أ ن الكلام على الرواه ليسمى غيبة ل يسمى غ ي ب ة و إ ن كانت تسمى كذلك ولكن ليست م ح ر م ة لكن ليست م ح ر م ة و إ ن م ا هي ج ا ئ ز ة ب إ ج م ا ع أ ه ل العلم ونقل ذلك النووي رحمه الله في رياض الصالحين ولم ي ش د في ذلك او لم يخرج عن هذا الاجماع الا العز بن عبد السلام فقد اقر بان الكلام في الرواه من الامور التي تكون فيها غ ي ب ة الواجبة من من البدع البدع ا ل و ا ج ب ة وهذا لا يوافق عليه في جعل هذا الامر من البدع الشاهد انه كما قال شعبه وغيره دعنا نغتب في الله ساعه ة اي احوال في ذكر ر و ل من جره وتعديل وهذا لانه وهذا بد في ذلك أ ي الذين يشتغلون بالحديث من م ع ر ف ة الرواه حق ا ل م ع ر ف ة ل أ ن ه بسبب راو ربما يكون الحديث صحيح أ و ضعيف فلا بد من بيان ذلك وهذا من حفظ الدين و كان أ و ل من قال بالسؤال عن الرواه و أ ح و ا ل ه م ابن سيرين رحمه الله لما قال كنا لا ن س أ ل عن الرجال فلما ظهرت ا ل ف ت ن ة قلنا سموا لنا رجالكم ف أ ص ب ح و ا ي س أ ل و ا على الرجال و أ ح و ا ل الرجال وهل هذا يقدح فيه أ م لا وغير ذلك فهذه من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة والكلام أ و الجرح أ و الطعن في العلماء أ و غيرهم من المسلمين بغير وجه حق هذا خطير وهذا لا يجوز وقد قال الإمام ابن دقيق العيد دقيق رحمه الله تعالى ب ا ر ك و ت أ ع ر ا ض المسلمين ح ف ر ة من حفر النيران وقف على شفاهها العلماء والحكام فلا يجوز الخوض والتجريح إ ل ا عن علم والا عن حق ل أ ن ه لو فتح المجال لذلك لكان كل أحد يجرح ويعدل بهواه ولكن هذه قواعد و أ ص و ل م ن ض ب ط ة لا تجوز إ ل ا ل أ ه ل ا ل ص ن ع ة و إ ل ا ل أ ه ل العلم الكبار أ ص ح ا ب التوثيق و ا ل ع د ا ل ة هذا هو الطعن والطعن هنا كما قلت الذي يكون فيه قدحا وبسببه يضع ف الحديث او يضع ف السند او يتهم الراوي وذكر الحافظ رحمه الله هذه المصطلحات العشره ة و ذ ك ر ا الاشد من فالاشد او كما قال من ما يكون فيه شديد القدح الى درجات اخف وهنا تكلم عن خ م س ة من المصطلحات او الامور ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ع د ا ل ة و خ م س ة اخرى تتعلق بالضبط اي الحفظ سواء كان حفظ صدر او حفظ كتاب ومررنا بهذا كله فيما مضى من الشروح فاذا هل الصوت واضح اخوة معي إ ذ ا عندنا في م س أ ل ة الطعن ن أ خ ذ ه ا من ناحيتين من حيث عدم ا ل ع د ا ل ة ومن حيث عدم الضبط و ا ل أ م و ر التي تتعلق ب ا ل ع د ا ل ة خ م س ة كما ذكرت منها الكذب والتهمه بالكذب والفسق و ا ل ب د ع ة و ا ل ج ه ا ل ة أ ع ل ا ه ا شديد وتتدرج و أ و ج ه الطعن ا ل م ت ع ل ق ة بانتفاء الضبط وبعدم الضبط سواء كان ضبط الصدر أ و ضبط الكتاب فحش الغلط و ا ل غ ف ل ة و م خ ا ل ف ة الثقات والوهم وسوء الحفظ وسوء الحفظ هذه ا ل أ م و ر كلها سنمر عليها والحافظ إ م م ا ا أو ل رحمه الله افرد ل ل ه أ لكل نوع من هذه ا ل أ ن و ا ع المسمى أ و المصطلح الذي يطلق على الحديث هذه الرواه كذا المصطلحات وبسببها الحديث الإمام الحافظ تطلق على الرواه وبسببها يطلق على الحديث كذا يعني الإمام أو الحافظ الحفظ ا بن حجر رحمه الله بعد أ ن قال أ و ذكر هذه ا ل أ م و ر قال فالاول الموضوع, فالأول الموضوع ويراد بالاول هنا الكذب فكذب الراوي إذا كذب الراوي في الحديث فيسمى الحديث موضوع ثم قال والثاني المتروك والثالث المنكر على ر أ ي وكذا والخامس الرابع ثم الوهم ان, ان اطلع عليه ب ا ل ق ر ا ء ن وجمع الطرق فالمعلل إلى اخر كلامه وسيأتي شرح ذلك إن كلامه ذلك الله فسيأتي الكلام على كل مصطلح من هذه المصطلحات التي آخر شرح شاء من هذه وسيأتي سيأتي تطعن أ و يطعن بها في الراوي أ و ل ه ا الكذب أ و ل ه ا الكذب والكذب يكون في الحديث ي أ ت ي راوي فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذب له كما فعلت وهي فرقة من الفرق الضالة كانوا يكذبون فلما سئلوا لما تكذبون قالوا يكذب الكرامية النبي كما نكذب له فعلت الفرقة الضالة فلما لما لا على من فرقة نحن صلى الله عليه وسلم ولكن س م و ل نكذب له ف أ د خ ل و ا في الكذب أ ي ض ا والكذب نقيض الصدق فهو ضد الصدق من كان كذابا لم يكن صادقا والعكس وكما ويتحر وإن يكذب الكذب يكتب كذاب جاء في الحديث إن الرجل لا يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله وإن الرجل لا في يصدق حتى عند إن او يتكلم بالصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ص د ي ق ة وعند اهل الاصطلاح معروف بانه الاخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان او سهوا, عمداً كان أو سهوا الاخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أ و سهوى هذا تعريف الكذب المراد هنا في كلامنا <تصفيق> والتحذير من هذا الكذب وما يكون من ضرره وما يفعل في صاحبه قد نبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من ل ن ا ر مقعده ن كذب فليتبوأ علي متعمدا م من النار فهذا الراوي ي أ ت ي بكلام من عنده فيضعه في حديث أ و يخلق له إ س ن ا د فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم موهما للناس صلى عليه وسلم أنه ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا خلاف ا ل ح ق ي ق ة وهذا هو يرويه عن نفسه أ و يخلقه لذلك قال البيقوني رحمه الله في نظمه والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع كما سيأتي في تعريف الموضوع فالكذب النبي سيأتي شديد نظمه المصنوع المختلق الموضوع كما الموضوع والكذب ومشارك على عندما يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون م آ ل ه مقعد في النار وقد تكلم النووي رحمه الله في شرح مسلم لأن هذا الكتاب أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه بطرق وعلق عليها الإمام النووي رحمه الله وذكره في مقدمة الإمام مسلم أخرجه هذا صحيحه رحمه وذكره شرحه بطرق مقدمة مقدمة في في في ا ل ك ر ا م ي ة عندما قالوا ب أ ن ن ا نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه وهذا أ ش د كما يقولون يعني النبي عليه يحتاج يأتي ويكذب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينه عذر وتعالى من ذنب لأن أن تبارك أقبح أحد أكملت وأتممت قال وسلم لكم لكم الإسلام صلى الله لا إلى له والله ومن ا الله ل صلى عليه ل ن ب ي و س قال م عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد والدين كمل فلا ي أ ت ي أ ح د بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في بهتان عظيم لأنه لو قال بأني أكذب له النبي صلى الله عليه وهذا أكذب إذا قال النبي كامل الرسالة طاعن بأني يبلغ النبي عظيم وسلم لم لو صلى فهذه ا ل ف ر ق ة ا ل ك ر ا م ي ة كانوا على ضلال وحكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما أ خ ب ر به ا ل إ م ا م النووي رحمه الله يدخل فيما أخي يدخل فيما الحرمين الجويني الله تفضل الله قاله ما إمام وهذا شئت شئت بعكس ن ق ل ابنه ع ن ه أنه قال ب أ ن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار ولا يخرج منها ولكن ا ل إ م ا م النووي رحمه الله قال بقول أهل السنة والجماعة في أنه إذا مات دخل في الله تبارك تعالى إن شاء الله أهل دخل لم عذبه وإن أنه إن مشيئة في في يشاء لم يعذبه او غفر ا له ل له وضحت ا خ و ة فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حرام وهذا اجماع الامه عليه علي ولكن اه اه لا يكفر لا يكفر كما فعل الجويني رحمه الله بتكفيره و ب أ ن ه يخلد في ا ل ن ا ر و نقل عن ابن الجوزي أ و نقل ا ل ذ ه ب عن ابن الجوزي رحمه الله قول هو ل ا ر ي ب أ ن الكذب على الله وعلى رسوله في تحليل حرام أ و تحريم حلال كفر محض وانما ا ل ش أ ن في الكذب عليه فيما سوى ذلك فيما في الذهبي كما نعم الكباء سوى وقال ذلك ذكر ذلك ق و ل ا ل ك ر ا م ي ة هذا يوجد في تفسير روح المعاني ل ل أ ل و س ي لذلك حذر أ ه ل العلم من ق ر ا ء ة هذه التفاسير للطلبه المبتدئين أهل العلم يقولون في الذي يروي الحديث في يروي ويعرف عنه أ ن ه يكذب فهذا يفسق وترد رواياته كلها ولا يحتج به مطلقا الذي يعرف أ ن ه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترد رواياته كلها وفي توبته خلاف بين أهل العلم صلى عليه وسلم أهل بين توبته وفي ترد منهم من يقول بقبول توبته أ و بالمعنى الصحيح أ ن ه إ ذ ا تاب تقبل رواياته ومنهم من قال ب أ ن ه و إ ن تاب لا تقبل رواياته فذهب ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل وابو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير رحمه الله شيخ البخاري و أ ب و بكر الصيرفي إ ل ى أ ن توبته لا تؤثر في ذلك ولا تقبل رواياته أ ب د ا بل يحتم جرحه دائما كما ذكر في علوم الحديث وبعضهم يقول ب أ ن ه إ ذ ا تاب ت و ب ة ص ح ي ح ة وكانت رواياته مقبولة ولكن إ ذ اذا صحت التوبة يعني إ تاب وصحت توبته قبلت الروايات قبلت ل ا ر ورجح ا ا ي ت و هذا القول ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تبارك وتعالى الكافر إ ذ ا أ س ل م فالكافر اذا أ س ل م تقبل رواياته التي سمعها في كفره وكما قبلت روايات آآ آآ تميم بن أوسن اوس ل د ا ر ي ه و كان من من من النصارى من أن بعد ل قبلت م رواياته وروى النبي صلى الله عليه وسلم عنه حديث ا ل د ا ب وكما ر و ا ا ر و ي ة عن جبير بن مطعم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ بالطور في المغرب ف قبل ي ل ق أ ن يسلم وقال هذا أ و ل ما وقر ا ل إ ي م ا ن في قلبي فرويت عنه بعد أ ن أ س ل م روي هذا ا ل أ م ر او هذا الاثر عنه بعد أ ن أ س ل م هذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى الكذب ب ا ل ن س ب ة للكذب ثم قال إ م ا أن يكون لكذب ا ل راوي أ و ت ه م ت ه بذلك ت ه م ا ل ر ا و ي بلكذب ا و ت ه م ة ا ل ت ه م ة من الظن ت أ ت ي بالظن رجل يتهم رجل أ ي يظن أ ن ه فعل كذا فيتهمه وربما يصبح بريئا من ذلك وعند أ ه ل الاصطلاح كما عرفه الحافظ ا بن حجر في النزهة بالا يروي ذلك الحديث إ ل ا من جهته ويكون مخالفا للقواعد ا ل م ع ل و م ة وكذا من عرف بالكذب في كلامه العادي و إ ن لم يظهر منه النبوي وقوع ذلك في الحديث في صوت. هل الصوت واضح、طيب. الامام الحافظ ا بن حجر رحمه الله عرف التهمه بالكذب ب أ ن ه ا لا يروى ذلك الحديث إ ل ا من جهته هو ويكون مخالفا للقواعد ا ل م ع ل و م ة وكذا من عرف بالكذب في كلامه العادي أ ي ض ا ولن إ يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي بذلك يكون أ س ب ا ب التهمه بالكذب تتلخص في أ م و ر إ م ا أ ن يكون الحديث يروى من جهته هو ولا يروى من ج ه ة أ خ ر ى أ و يكون مخالفا للقواعد ا ل م ع ل و م ة عند المحدثين في ر و ا ي ة الحديث أو ه ذ او ا ا ل ر يكذب ي في كلامه العادي فعندما يسمع منه أحد حديث فيظن أنه كما يفعل في كلامه العادي يكذب فيتهمه يسمع العادي منه أنه أحد حديث كما كلامه بالكذب يكذب لم وإن يظهر ذلك في الحديث النبوي في ر و ا ي ة الحديث النبوي هذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ا ل ت ه م ة و الامام مالك بن أ ن س رحمه الله قال لا يؤخذ العلم عن أ ر ب ع ة ويؤخذ سوى يؤخذ ذلك ممن من لا صاحب ه ولا من سفيه معلن بسفه ولا من رجل يكذب في أ ح ا د ي ث الناس وان كنت لا, وإن كنت لا تتهمه أ ن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة وقول يعرف إذا كان لا يعرف ما يحدث به الشاهد وقول الإمام يحدث أحمد به و ل ا م ن ا ل ر ج ل ي ك ذ ب ف ي أ ح ا د ي ث ا ل ن ا س و إ ن ك ن ت ل ا ت ت ه م ه أ ن ي ك ذ ب ع ل ى ر س و ل ا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ف إ ن ك ان ي ظ ه ر ف ي ك ل ا م ه ا ل ع ا د ي ا ل ك ذ ب ف ه ذ ا ي ج ر ح ه ذ ا ي ج ر ح و م ن ان يجب ان ي ب ان يجب ان ان يجب ان ان ان ان يجب ان ان ن ا ي ت ه م ب ا ل ك ذ ب ت ر ان ان ي ث ه و ل ا ي ق ب ل ح د ي ث ه و ل ا ي ق ب ل ن ا يجب حديثه كما جاء في المحدث الفاصل للرامه الرموزي رحمه الله هذا بالنسبه الى التهمة, في الحديث التهمه بالكذب في الحديث نعم ثم قال او فحش غلطي فحش الغلط فحش يعرف ب أ ن ه يغلط, يغلط يعني ي أ ت ي ا ل أ م ر على خلاف ما هو عليه ويعنى أ ي ض ا به أ ن ه أ خ ط أ في شيء أ و أ خ ط أ وجه الصواب لم ب يأتي الصواب وفحش الغلط أ ي ك ث ر ة الغلط كثره هذا ا ل خ ط أ ويقال كل شيء جاوز حده فهو فاحش فهو فاحش نعم و الخطيب البغدادي رحمه الله بسنده عن سفيان الثوري رحمه الله اثر عنه انه قال ان كان الغالب عليه الغلط ترك ان كان الغالب عليه الغلط ترك لانه الاصل ان يضبط حديثه فان كان يخطئ في حديثه وهذا ا ل خ ط أ يكثر في أ ح ا د ي ث ه واتهم بفحش الغلط فهو يترك حديثه وابن تيميه ة ر ح م الله قال و أ م ا الغلط فلا يسلم منه أ ك ث ر الناس بل في ا ل ص ح ا ب ة من قد يغلط أ ح ي ا ن ا وفيمن وفي بعدهم وفي ليس من بعدهم لكن ليس بالكثرة الغلط وارد أي ا لكن أ خ ط ا واردة ء ل كثرتها تؤدي إلى, الجرح في تؤدي الى الجرح في الراوي نعم ثم قال الحافظ رحمه الله أ و فحش غلطه أو غفلته أ و غفلته الغفله بمعنى ان تكتم شيء او تستره وفي الاصطلاح غ ي ب ة الشيء عن بال الانسان وعدم تذكره له يعني اذا غفل احد عن شيء أ ي يغيب عنه أو هو ل او يتذكره أ هو لا يتذكره كسهوه عنه أ و ما أ ش ب ه ذلك وعرفه الفيروز ابادي رحمه الله ب أ ن ه سهو يعتري عن ق ل ة التحفظ و ا ل ت ي ق يكن حافظا او قائما ب ا ل ت ح ف ظ في مجلسه ولم يكن متيقظا و إ ن م ا كان مهملا أو مهمل في حضوره لهذه المجالس في أ خ ت ا ل أ ح ا د ي ث أ و سردها وذكر شيخ الإسلام بن سيمية رحمه الله للسهوي رحمه شيخ سيمية الإسلام الله أسباب سبعة بن الاشتغال عن هذا ا ل ش أ ن بغيره الخلو عن م ع ر ف ة هذا ا ل ش أ ن التحديث من الحفظ ل أ ن ليس كل من يحفظ يعني يقول بحفظه ح شرح فالحفظ ف الفكر ظ ه نعم متنين خوان من من يتكلم وليس أخبط كل لا ي خ ط أ و إ ن م ا ربما يسهى أ و يدخل في حديثه ما ليس منه ويزور عليه أ و يركن إ ل ى ا ل ط ل ب ة فيحدث بما يظن أ ن ه من حديثه الإرسال وربما كان الراوي التحديث كتاب لا إمكان اختلافه الأسباب له التي إلى غير مرضي التحديث من كتاب لإمكان اختلافه هذه بعض من تؤدي هذه ا ل غ ف ل ة وعلى الذي يغفل في حديثه قال أ ه ل العلم أ ن ه يرد حديثه ل أ ن ه لم ينضبط في أ ح ا د ي ث ه وحديث المغفل مردود وروا الخطيب البغدادي ع ل ابن عباس رضي الله عنهما أ ن ه قال لا يكتب عن الشيخ المغفل لا الشيخ ا يكتب عن ثم قال أ و فزقه أ و وهمه أ و مخالفته قال الفسق و ا ل ف س ق ل غ ة الخروج ومعناه فجر وخروج عن الحق والفسق في الشرع الخروج عن طاعه ة ا ل ل عز وجل تقول ه ذ الله ر ج فاسق خارج طاعة ا أي عن ل تبارك وتعالى فالكافر فاسق لخروجه عما أ ل ز م ه العقل واقتضته ا ل ف ط ر السليمه ة قال تعالى ومن كفر بعد ذلك م ا ا ل ف س قال و ن ف ق تعالى أفمن فاسقا مؤمنا كمن كان كان لا يستوون وهو مقابل ل ل إ ي م ا ن والعاصي دون الكافر والعاصي يقال له فاسق والمراد هنا في كلام ا ل ف ص ق والمراد بالفسق هنا المتلبس ب م ع ص ي ة دون الكفر الفسق الذي هو مراد من الجرح في الحديث هي معصية دون ا لا ك ف ر ل يكفر و إ ن م ا يكون فاسقا ل أ ن هنا الكلام في الراوي المسلم فهنا يطلق على الرواه يطلق يطلق على على ا لذلك ر و ا ل يطلق هنا الفسق بمعنى أ ن ه عاصي وليس الفسق المقابل ل ل إ ي م ا ن الذي قال الله تبارك وتعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أمرين هناك ف ا س ق ا ل م ت أ و ل وهم طوائف المبتدعه و س ي أ ت ي الكلام عليه ان شاء الله تعالى في الكلام حول البدعه والفاسق غير المتاول أ و ل ل ل الشرع م من احكام الشرع من خ بشيء ترك ا او ارتكاب محرم واتفق ج ب محرم ع على عدم ل قبول م ا رواياته ء ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم من يروي عنه يروي عنه أ م ا ن ة ودينا والفاسق لا يؤتمن على ذلك ل أ ن ه يخل ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة فلا ي أ ت ي بالواجبات ولا ينتهي عن المحرمات نعم ل أ ن النوع ا ل آ ن المصطلح الذي نشرحه في علم الحديث هو الفسق وهو سبب من أ س ب ا ب الطعن في الراوي فهذا لا تقبل روايته ونقل عن ابن العربي قال من ثابت فسقه بطل قوله في ا ل أ خ ب ا ر إ ج م ا ع ا لأن الخبر أمانة والفسق ق ر ي ن ة تبطلها الى غير ذلك من الكلام حول هذا ا ل أ م ر حول هذا ا ل أ م ر طيب أ ك ت ف ي إ ن شاء الله تعالى بهذا ويكون الكلام في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة عن باقي ا ل أ م و ر أ خ ذ ن ا اليوم خ م س ة و إ ن شاء الله تعالى ن أ خ ذ في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة ا ل خ م س ة الباقيه أ و وهمه أ و مخالفته أ و جهالته أ و بدعته أ و سوء حفظه ان شاء الله تعالى